بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى كل من اقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فكنا قد توقفنا في بيت من بيوت رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو بيت عائشه ومن ثم انتقلنا الى جنبات من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعامل زوجاته وكيف كان يعامل أهل بيته وتوقفنا عندما بشر بحمل جارية ماريه منه إلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له الوقت لكي يستفصل منها وقت وضعها وغير ذلك مما يصر الزوجة أن يعلمه فإن له موعدا مع قادة جيشه ومع الرسل الذين أرسلهم إلى الملوك فرجع عليه الصلاة والسلام إلى نوائل المحاوره والمشاورة مع قادة جيشه وذلك لبث السرايا من جديد وكانت السرية التي يعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر سنبين أنه شهر صفر كان كانت هي سرية غالب بن عبد الله الليث وهذا الاسم قد لمع معنا في مجالس سابقه فكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يرسله على سرية من الصرايا لماذا أرسله إذا كنتم تذكرون في أحداث السنة السابعة في شعبان بالضبط. لقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه أرسله إلى فدك إلى فدك حيث بن مورا. فهذا الرجل أو هذا الصحابي هذا الصحابي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام في العام السابع في العام السابع في شهر شعبان. على رأس ثلاثين رجلا وفتح عليه حتى استاق معه النعم والشياه يعني الذي ينظر يقول انه عاد سالما غانما ولكنه بمجرد ان قفل راجعا في الطريق ادركه الطلب اي لاحقه العدو بن مرة فرماهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبل حتى نفد كل ما لديهم من النبل فعندئذ قتلوا جميعهم إلا بشير بن سعد بشير بن سعد الأمير نجا ورأينا كيف نجا فإنه قصد لنفذك هذه قريب من يعني فذك تابعا لليهود والرسول عليه الصلاة والسلام كان مصالحا لهم ففر إلى حصن من حصون اليهود هناك عولج حتى شفاه الله عز وجل وقفل راجعا إلى المدينة وأخبر رسول الله رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي حدث ها هو الشهر صفر أهل على المسلمين فأراد رسول الله عليه الصلاه والسلام أن يؤدب هؤلاء هذا ضروري في مسيرة رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا السوسة الوحيدة التي بقيت في جزيرة العرب بعض الأعراب أحيانا يريدون أن يثوروا حتى يزعزعوا أركان دولة الإسلام المهم أرسل إليهم هذا الأسد غالب ابن عبد الله الليث في, في مئتي رجل في مئتي رجل الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن لا يرفع رؤوسهم بعد ذلك فقاتلوهم وأكثر فيهم, فيهم القتل وأصابوا منهم نعم نعما كثيرا هزموا أعداء الله سبحانه ورجعوا بغنيمة من النعم والشياه وغير ذلك المؤمن هكذا أذهب الله غيظ المؤمنين وشفى صدور قوم مسلمين فما انتهى شهر صفر أهل عليهم شهر ربيع الأول شهر ربيع الأول فيه سريتان وهذا داخل ضمن النشاط العسكري للرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل سريتين اثنتين في هذا الشهر الأولى الأولى إذا ذات أطلح هي سرية كعب بن عمير الغفاري هذا سرية كعب بن عمير الغفاري أرسلها إلى الشام إلى ذات اطلح مكان اسمه ذات اطلح يقول لك الشام يعني راهي تسعمائة كيلومتر تسعمائة كيلومتر يعني لك ما تسير ولك ما تتعب في ذلك وكان هناك بنو قضاعه هذا بني قضاعة حشد الجموع يعني جمعوا بعضهم بعضا وذلك محاولة للاغار على المسلمين نلاحظ هذه جرأة عظيمة فاليوم في هذا العام الثامن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودولة الإسلام ليست كما كان اليوم راهي قوية ولله الحمد حتى صار عليه الصلاة والسلام يأتيه الوفود بل أسلم الملوك بعض الملوك من كما رأينا في البحرين وغير ذلك في اليمن منهم من أسلم واتبع دين الإسلام وناهيك أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الناس جميعهم ما أحدثه من رعب في قلوب الروم حتى إن مالك الروم وما أدرك ما مالك الروم هي رقل قد جزم في جمعه في الجلسة تلك التي, التي رايناها أنه سيبلغ ما المكان الذي يضع فيه رجليه كناية على أنه سيملك الشام عليه الصلاة والسلام هذا كله ينتشر في الناس تلاحظ بين كل العرب تخرج هذه قضاعة ويبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجهزون جيشا للإغارة على المسلمين فلا شك أنها جرأة عظيمة فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يهدي الناس أرسل إليهم كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلا لماذا لأنه يريد أن يعرض عليهم الإسلام يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه فلقيهم لقيهم وجلس إليهم جلس إلى رؤساء هذه القبيلة ودعاهم وهم يستمعون. حتى إذا سمعوا ما أراد أن يقوله، بدأوا يرشقونهم، يرشقونهم بالنبل. أي بدأ العدو يرشق المسلمين بالنبل حتى استشهدوا جميعهم، إلا رجلا واحدا، وهو ليس أمير السرية. حتى كعب بن عمير رضي الله تعالى عنه هذا قتل في هذه السرية. رجل كيف نجا؟ أنت تقول كيف نجا؟ وفي الحقيقة الأخبار مشت بانه مات لأنه لما ضرب بالسهام وقع مع القتله ارتث اي تحامل وإظهر أنه ميت مع القتله حتى إذا ذهب العدو وانصره تحامل بجرحه ذلك عندما جن الليل ومشى إلى المدينة اي سار إلى المدينة رضي الله تعالى عنه أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الخبر كيف وصل هذا تفاصيله ليست ضرورية لمعرفة المهم أنه نجا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالذي حدث وهذه القضاعة ستأتي مناسبتها سياتي الرجوع إليها حتى يؤدبها رسول الله عليه الصلاة والسلام المهم قلنا في شهر ربيع الأول هذه سرية الأولى والثانية هي سرية شجاع بن وهم الأسد يلاحظون يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعرفون الراحة ما كانوا يعرفون الراحة فهم يعلمون جيدا أن هذه الخطوات الأولى لدولة الإسلام ولا شك أنه لا بد من بذل المجهود أكثر مما هو بعد فما كما قال قيل للحسن البصري إلى متى تتعب نفسك إلى متى تتعب نفسك فقال راحتها أريد فهكذا الصحابة يتعبون كل هذا التعب ويبذلون كل هذا الجهد حتى يرتاح المسلمون فيما بعد لا يقلقوا ما شيء شجاع بن وهب هذا من بني اسد وبنو اسد يعني من الاعراب الجفاه احيانا كما قال سبحانه يخرج الحي من الميت فهناك رجال من بني اسد ابلى بلاء حسنا منهم هذا الرجل شجاع بن وهب الاسدي كان قد أرسله رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذا الشهر ربيع الاول الى ذات عرق ذات عرق هي نجد وهي مهل أهل العراق بأعراض الحج يصلون إلى ذات عرق ويهلون بالحج أو العمر كان هناك في ذات عرق في نجبن وهوازن وهوازن كثيرا ما كانت الذي يدرس سيرة من أول ما بدأنا إلى الآن يجد أن هوازن كانت وراء تأليب الاعراب كانت تمد الاعراب بأن يهاجموا مدينة رسول الله عليه الصلاه والسلام أرسل اليهم هذا الرجل شجاع بن وهب فكان شجاعا في خمسة وعشرين رجل فوصلوا إلى هناك فوجدوهم قد فضوا ولم يلقوا كيدا وعادوا يستاقون النعم والشياه عادوا يستاقون النعم ذلك لأن الكفار يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب هذا لا شك فيه فالذي يخاف الله كما ذكرنا يخيف الله منه كل شيء فكانوا إذا سمعوا المسلمين القادمين يظنون. أن جيشا عرضاً من آتين حتى لو قيل لقد رايتهم خمسة وعشرين يقولك لا وراء الخمسة وعشرين عن اليمين أو عن الشمال وراء هناك من يختفي من وراء الرعب يسكن المشركين ففروا صور قبيلة كاملة تفروا بنسائها وأولادها وما استطاعوا من أن يحملوه من متاعهم والآن أهل عليهم شهر طبعا شو كيف نسير أهل عليهم شهر جمادى الأولى و. كانت ردود الملوك والوفود تأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تنسوا ذلك الموقف هرقب الرد الذي جاء من قبل الروم فقد بدا أن رسالة هرقب تلك ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقب قد شيئا فمنهم من قال كيف يجرؤ راعي الغنم بالأمس أن يرسل إلى عظيم الروم عظيم الروم كانوا ينتظرون منه أنه سألت يتعجرف ويتجبر كاد أن يسلم حمل الناس جميعهم نادى في الناس ولم ينادي العوام نادى علماءهم وأساقفتهم وامراءهم جمعهم في حصن وخرج عليهم فقال ألا إذا الرجل قد دعاكم إلى خطة رجل فاقبلوه إنه يعرض عليكم الإيمان الصحيح فلما سمع جلبة الناس جمعهم يصيحون ما هذا؟ وعلم أنهم لن يتبعوا ما يقول قال أردت أن أخطأ برأي مانكم وظل على كفره المهم كيف يمكن له رقلا أن يغسله لأن الشكوك تبقى في قول بعض الناس مهما فعل كيف له أن يمسح هذا الشك فلا بد إذن من أن يثير حربا على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل يضغط على بعض الجهات كي يضرب دولة الإسلام المهم هذه الأخبار قد وصلت رسول الله عليه الصلاه والسلام موقف لا يصر ويقلق المضاجع يقلق هذه الدولة الفتية لذلك عليه الصلاه والسلام قرر خاصة بعدما حدث حدث ما كان أحد ينتظره حدث أمر ما كان ينبغي لي الكفار ولو كانوا مهما كانوا أن يفعلوا حتى المجوس عبد النار ما فعلوه هذا الحدث جعل رسول الله عليه الصلاه والسلام لا بد عليه أن يرسل جيشا يعيد الروم إلى جحورهم فكانت سرية من أعظم الصرايا ومعركة من أعظم المعارك وهي سرية مؤتة إذن كل هذا الكلام لنصل إلى سرية مؤتة ويقال موتة أي جاز الوجهان مؤتة وموتة وهذه سنتحدث إن شاء الله تعالى عن. جانب من جوانب هذه المعركه الداميه التي حدثت بين من يوم ليس بين النبي عليه الصلاه والسلام وقريش أو بين رسول الله عليه الصلاه والسلام والأحزاب لا يوم بين رسول الله عليه الصلاه والسلام وروم وما ادراك من الروم هذه المعركه كانت أعظم سريه على الاطلاق أي من اللي خلق الله سبحانه وتعالى السماء والارض ما كانت هناك سرية اعظم من هذه السرية وكانت أكبر لقاء مثخن أي فيه جراح كثيرة كانت كان لقاء داميا خاضه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حياة الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا نقصر في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت من أعظم المعارك على الإطلاق وكانت هذه أول خطوة بمثابة تمهيد بمثابة فتح الشهية لفتح بلدان الشام بلدان النصارى بالشام. يعني كانت اول خطوة سجلت في التاريخ نية لفتح بلدان الشام. كانت في جمادة الاولى من العام الثامن. جمادة الاولى من العام الثامن. الموافق طبعا بايامنا هذه الشهر سبتمبر او اغسطس. 629 للميلاد. يعني 629 للميلاد. هذا أمر سهل على الناس ضبطه لأن ممن ضبطه زيادة المسلمين ضبطه الروم لأنه ما كانوا ينتظرون لقاء مثل هذا مع المسلمين كانت الوجهة إلى مؤتة ومؤتة هذه قرية من أرض البلقاء بالشام من أرض البلقاء بالشام بلقاء بماذا تفكروا بماذا تذكركم البلقاء غير مع البلقاء ويش تفكر الأردن تذكر الأردن إذا شوفوا من مدينة رايحين وين الأردن بلقاء الشام والأبلق هو الأبيض يعني بلقاء بمعنى بيضاء أرببيض ذاهبة إلى الرمادية كم تبعد ما يزيد على ألف كيلومتر يعني ألف كيلومتر هكذا تعبت ما يزيد على ألف كيلومتر هنالك الموعد بين المسلمين وكفار الروم النصارى لا شك أنكم تنتظرون معرفة ما الذي حدث قلت انه قد حدث حدث ما كان ينبغي أن يفعلوه وما فعله المجوس الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أنه بلغوا أن الروم يهددون ليمسحوا العار الذي أو تلك الضباب التي تركها موقف هيرق هي لكن النبي عليه الصلاه والسلام أكبر من هذا ما كان ليرسل جيشا لمجرد ظن لمجرد خبر هناك شيء حدث جعل النبي عليه الصلاة والسلام يرسل جيشه إلى مؤتن لقد بعث عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الحارث بن عمير هذا من اسد الازدي الحارث بن عمير أرسله بكتاب إلى أمير بصرة الشام لا ندري لماذا المهم ربما يدعوه مرة أخرى إلى الإسلام لا ندري أرسله بكتاب إلى عظيم بصرى الشام بصرة الشام يعني حدود سوريا والاردن حدود سوريا والاردن فعرض له رجل هو أمير البلقاء فش باش توصل لحدود سوريا لابستم بالبلقاء بالاردن عرض له هناك أمير البلقاء كما نقول احنا الوالي على هرقل انهم كانوا نصارى عرب وادي هرقل على البلقاء واسمه شرحبيل, شرحبيل الغساني شرحبيل الغساني بن عمر عرض لهذا الصحابي الحارث بن عمير فأوثقه رباطا ربطه صوّه قال له وعلامة الرسل معروفة يحمل رسالة بها خط فربطه ظن الحارث بن عمير أنه سيقع في الأسر فقط حتى ينظر في أمره أو جاسوس او أو غير ذلك فاذا به يضرب عنقه صور يعني يقتل صبرا هكذا يربطه ويثبته ويضرب عنقه فاشتد الأمر لا شك على رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما بلغه الخبر و لان قتل السفراء وقتل الرسل كان من اشنع الجرائم ولا يزال الى هذا الوقت يعني كما نقول احنا قانون الحرب حتى في الحرب حتى في الحرب والسيوف هكذا والرماح تتطاير والدماء تتطاير فإذا ظهر رسول أو سفير هناك كث هذا أمر معروف فهذا الرجل شو رحبيل بن عمرو الغساني من الغساسين النصارى تجرأ وقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر يستحق أن تعلم من أجل الحرب ولا تهن ولا تحزن لا بد أن لا يضعف المسلمون في هذا المقام فقرر عليه الصلاة والسلام إعداد جيش إعباد جيش لم يصل عدده من قبل مثل هذا العدد إلا في غزوة الأحزاب في غزوة الأحزاب ربما وهو هذا العدد الذي أعده رسول الله عليه الصلاة ليس لغزوة هذه سريه بعض الناس ربما يسمي المؤتع يسميها غزوة لا كما هذا معنى اللغوي انها غزوة لكن الغزوة التي يخرج فيها رسول الله عليه الصلاة ليس بغزوه فبلغ هذا العدد المسلمين الذين سيخرجون إلى الروم ثلاثة آلاف مقاتل أو ما يقارب ذلك وهذا شك عدد ما سمع به من قبل في الصراعي أكبر, أكبر سرية ربما بلغت مئتين رجل هنا الآن ثلاثة آلاف مقاتل وحان الوقت الناس كلهم سمعت بالخبر أما سمعت ما الرسول عليه الصلاة والسلام سيغزو جيش الروم بمؤتر يعني شك أنه سيخرج لا والله ما رح يخرج سيخرج إذن وزيره الأول أبو بكر ما رح يخرج ولا عمر ولا عثمان ولا علي اذا من هو الأمير فكل جميع الناس ينطبعوا التصريح باسم الأمير فأخرج إليهم وأعطى الرايه أو أمر بإعطاء الغاية لرجل هو حبه رضي الله تعالى رضي البخاري مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمر أمر رسول الله عليه الصلاه والسلام في غزوة مبتأ زيد بن حارثة رضي الله تعالى حب رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي كان بالأمس ينادى بزيد بن محمد فقال عليه الصلاة والسلام إن قتل زيد وهذا ما قاله من قبل تلاحظون ما قاله من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعت الصرايا ويقول إذا قتل فلان أول مره إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح انتهى وسمي هذا جيش الأمراء جيش الأمراء ثلاثة عين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة إذا ما هلك الأول المهمة أمرهم أن يأتوا وين؟ اين قتل ذلك الصحابي الحارث بن عمير قتل بالشام امرهم ان ياتوا مقتل هذا الصحابي ويدعو اهل تلك البلدة الى الاسلام لانهم لو اسلموا عصموا دماءهم ونسي رسول الله عليه الصلاه والسلام ما فعلوه من باب قوله سبحانه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سالف فلا بد من دعوتهم الى الاسلام فان اجابوا والا فقاتلوهم والا فقاتلوهم بعد اعداد الجيش ثلاثه الاف بعد تعيين الامير بعد تعيين المهام هذه اول الخطوات التي لا بد منها في الحرب تقدم النبي عليه الصلاه والسلام مع هذا الجيش وكان سبحان الله من ادبه عليه الصلاه والسلام وهذا كنا قد فصلناه جيداً في مجالس الترغيب والترهيب من كتاب الجهاد هذا أدب رفيع يعني يشخذ الهمم ويعلي القيم كان عليه الصلاة والسلام يتقدم الجيش أو أحيانا يمسك زمام الناقة أو الفرس قطام الفرس تعالقائد الذي جعله قائدا ويمشي يمشي معه حتى يوصله إلى مشارف المدينة إن كان ذاهبا من جهة الجنوب أو صاروا إلى مشارف المدينة من جهة الجنوب أو إن كان كما الآن يوصله إلى جهة الشمال هذا ما يسمى بماذا؟ بالتشيع التشيع هو إصال الانسان إلى مكان ما مثل تشيع الضيف من أدب الزيارة إذا زارك شخص وإذا أراد الانصراف ما ينبغي ما يليق في لا, لا ينبغي أن تقوم وتوصله إلى خارج هذا من الادب فكان عليه الصلاه والسلام يوصل هؤلاء لانهم ضيوف على الله سبحانه وتعالى لانهم ضيوف على الله سبحانه فكانت عادته هذه فشيعهم شيع هذا الجيش حتى بلغوا مشارف المدينه يقول بريده كما مسلم رضي الله تعالى عنه بريده قال كان رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا امر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه أو أول شيء ينبغي أن تكون أحسن الناس حالا أمام الله وأن تكون القدوة لأن الناس تلقود في خاصة نفسه بتقوى الله ومن من المسلمين خيرا يصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا أي عملهم بخير ثم قال لهم الجميع يسمع اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا اياكم والغلول ولا تغدروا ولا تمثلوا لا تغدروا اي اذا وافقكم العدو على عهد هدنه لا تغدروا ولا تمثلوا اياكم المثل اذا قتل خلاص انت اما ان تبقى تجدع انفك تقطع اذنا فلا ولا تقتل وليدا الوليد والصبي وفي رواية الأخرى جاءت عن ابي داغتر وعمر ولا تقتل راهبا في صومعاته ولا شيخا طبعا إلا من أعان على الحرب ولا مرأة المراه يعين على الحرب تقتل الشيخ يعين على الحرب يقتل الراهب في صومعاته أعان على الحرب يقتل ولو برأي مهم كان الاصل عدم قتل هؤلاء أي ترك قتل من لا يقاتل شيعهم النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الآن وما نشره حين هكذا وحين هكذا جهة الشمع جهة الشمع إذن أوصلهم إلى ثانية الودع مفكرين، لما تحدثنا عن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بينا أن الرواية اللي تقول خارج بانة النجار وما يقولون قال على البدر علينا هذه ليست في شيء هذه ليست صحيحة لماذا زيادة عنا ضعيفة من حيث السند فمثل يكذبها يكذبوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء من مكة، تنيف الوداع لنا. كيف طلع البدر علينا من تنيف ودعم؟ لما شيء هو اللي جاء، مفهوم؟ واحدم تنيف، إما تقول كذب ولا ما هو اللي جاء عليه الصلاة والسلام. فتنيف الوداع من هنا من الشام، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من الشام. نعم بعض العلماء يقول كذب غزو تبوك لما رجع، لما رجع من تبوك جاء. قال خرجوا وقالوا طلع البدر عليه ماشي من ثانيه الوداع يا الله ماشي مع ذلك يا ضعيف المهم لا ينطلي عليك مثل هذا الضعف لابد أن تعلم ان هذا الضعف المهم الرسول عليه الصلاه والسلام اليوم يوصل هذا الجيش ويشيعه الى اين الى ثنيه الوداع وحانت لحظات الوداع ومن اجل ذلك قيل سميت بثنيه الوداع لان الناس يوصلوا بعضهم بعضا الى ذلك المكان فيودعوه ولا يدري أحد هذه المرة لماذا اكتست تلك اللحظات بالحزن شيء من الحزن لا ندري لماذا وجد بعض الحزن في أعين بعض الصحابة رضو الله تعالى عليه ودعا رسول الله عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة رضي الله تعالى زيد بن حارثة مولى الأمس أصبح قائد اليوم صار يقود جيشا لم من أول مرة كان كثيرا ما اللي يدرس معنا الشرايه سريج زيد محارث جاءت في عدد من المرات يعني كثيرا ما كان يرسله حتى تقول السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كما في مصنف ابي شيبه تقول ما بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام زيد بن حالفه في جيش قط الا امره عليهم يعني تكرر كثيرا ولو كان حيا بعده لاستخلفه استخلفه وليه يقول لك هذا الشيء شكور شيء قال وحده ما إيش بنت أبي بكر بنت أبي بكر التي تعلم أن أبا بكر هو خليفة المسلمين تقول لك لو كان حي زيد بن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا لقال أنت خالفة فكان رجلا عظيما زيد بن حارفة فهذه المرة قلت لا يؤمره على جيش يبلغ عدده ثلاثين يبلغ عدد خمسين بل يؤمره على جيش يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل شرف يتنافس عليه الرجال وتنوء بحمله الجبال لا صعب أنا هذه تشريف وتكليف الوقت نفسه ها هو زيد يودع أحب خلق الله إليه عليه الصلاة والسلام ويودع حبه وهو أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وينطلق إلى مؤتأ أو إلى موته لا ندري وودع عليه الصلاة والسلام ابن عمه شكون جعفر ابن أبي طالب هذا ابن عمه دبيعان الآلام ولم يشبع من رسول الله عليه الصلاة والسلام جعفر عاد في العام السابع يعني ما بقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من سنة وشهرين أو ثلاثة أشهر يعني أحسب منهار لهاجر في الحبشة يعني في العام الخامس وهو في الحبشة إلى غاية العام السابع كم ظل غائبا ما يقارب 12 سنة، 12 سنة غائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يخرج ويودع عليه الصلاة والسلام، يخرج في أول غزوة يغزوها، أي أول غزوة يغزوها مع المسلمين بعد قدومهم من الحبشة. كان يأمل ويتمنى من كل قلبه أن يكون هو أمير هذه السرية الأول. يروي لنا الإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال أبي قتادة فارس الرسول عليه الصلاة والسلام قال شوف كيف يسميه بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام جيش الأمراء شوف كيف يسمونه جيش الأمراء قال عليكم زيد بن حارث أي على رأسكم شكون زيد بن حارث فإن أصيب زيدا فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن روحة الأنصار فوثب جعفر ليس حسدا، كلهم يريد أن يكون له هذا ما الشرف، فوثب جعفر، فقال ب أبي أنت وأمي يا رسول الله، عليه لا كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، يعني كنت أود ألا تستعمل علي زيدا، اجعلني أنا، فقال عليه الصلاة والسلام شوف كيف رده، أمضوا، فإنك لا تدري أي ذلك خير، لا تدري أي ذلك خير. فانطلقوا هكذا يقول أبو قاتل وودع النبي عليه الصلاة والسلام بعد توديع زيد بعد توديع جعفر ودع عبد الله بن رواح شاعر الموت هذا شاعر الموت الذي يردد الخندق شعره كما تذكرون ها؟ كل الصحابة هم يحفرون يرددون شعر عبد الله بن رواح وشهداء خيبر أيضا كانوا يرددون شعره ذكرين شكون عامر بن الاكوع كان يردد شعر عبد الله بن رواه شاعر الموت حينما ترى شعره فقط في الحرب الذي ظل يردد وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا شق معروف من الفجر صاطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع هذا الحديث البخاري يقول أبو هريرة لما قال عبد الله بن رواحة هذه كان يقول عليه الصلاة والسلام إن آخر لكم لا يقول الرفث شوف شهده الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ما يخرج من فمه أبدا لا يكون زورا ولا لغوا ولا رفث حق قال أبو هريرة يعني بذلك عبد الله بن رواحة يسيرون إلى بلقاء الشر إلى الاردن حتى وصلوا طبعا وصلوا لابد أن يستريحوا أثناء سيرهم وصلوا إلى مكان يقال له معان قرب مؤتعين ما زال الحقنش بلقاء جلش في ذلك تلك الليلة لا ندري هل كانت باردة كبروده أعصابهم رضي الله تعالى أن كانت ساخنة وحارة كحرارة قلوبهم شوقا للجنة لا ندري مهم كانوا جالسين يتشاورون ويتحدثون فبلغهم من السنة فعرفون أن يرترس الجاسوس نقيما ترسي دائما جواسيس يترقب العدو أين هو كم عدده ما هي عدته فجاءهم الخبر أن الروم بمآب ومآب من أرض البلقان قريب المؤتة الصحابة هنا في معام في الوسط والروم بمآب لكن فوجئوا بأن عددهم على ما جاء في السير سير ابن إسحاق وغيره أن عددهم مئة ألف مئة ألف لو, كنا لو جاءتهم الرسالة مكتوبة لقلنا قد أخطأ الكاتب فوضع صفرا زائدا هي عشرة آلاف مش صفر قالت مئة ألف هذا جاءه يتحدث بلسانه وعندما يرسل القاضي من يترصب مثل يرسل أهل الخرص أهل التخمين ينظر يعرف ففوجئوا ولم يكن المسلمون أبدا يدور في ذهنهم ويحسبون أنهم سيلقون مثل هذا العدد مئة ألف أول مرة في التاريخ سيلقون مثل هذا الجيش جيش عارم رم بوغثوا به في هذه الأرض البعيدة لو كان كانت قريبة يرسلون المدد يرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام المدد فأقاموا بمعا ليلتين يفكرون في أمرهم وهم في تحاورهم وتشاورهم إذا بالخبر الثاني يأتي خبر رمجلسوا وقع في وسطهم مثل القمبل فطاشت افكارهم في كل واحد شوف لما يكون وقع شيء في الوسط كيف الناس كلهم يعملون هكذا ما كان في وسطكم يطير فهكذا حدث هذا الخبر أنه قد انضم إلى نصار الرو انضم إليه النصارى العرب كيف النصارى العرب زاد نصارى العرب انضموا إلى جيش الروم تعرفوا شكوا انضم إلى الروم لخم وجذا لخم وجذا وبليل هذه من قضاع وبلقين وبهراء خمس قبائل، وكان عددهم كما جاء في السير ايضا مئة ألف صار عددهم مئتي ألف لا شك أن الحسابات كلها قد اختلطت على المسلمين أن لجيش صغير قيل أنه بلغ ثلاث ألاف بعضهم يقول ألفين وشيء أن لجيش صغير يبلغ ثلاث ألاف على أكثر تقدير أن يواجه هذا البحر الخضم بحر ظروف قاسية للغاية إلا أن الصحابة بلغوا من الشجاعة والإقدام والتوكل على الله الغاية هم ما خرجوا إلا للذي منه يهربون لا لا تهرب من الموت هم خرجوا للموت خرجوا للشهادة يطربون وللحور العين يخطبون فعازه بعد المشاوره على المضي قدما وعلى اقتحام هذا البحر لعل الله سبحانه يكسر بعض امواجه مر ذلك الليل وفي الغد تحرك الجيش الإسلامي تحركوا إلى أرض العدو إلى مؤتة وعسكروا بمؤتة لكن عندما وصلوا إلى مؤتة عجيل رأوا بأعينهم ما أخبروا به وليس الخبر كالمعاين رأى امواجا بشريه شفت أنت أمواج من البشر. إذا ذاك البحر حق كان بحرا لكن من الأمواج البشرية قد تدفقت من أرض الروم أمواج. جيش رومي أوله ربما في أوروبا، آخره في مؤتمر. جيش عظيم قد أعد واستعد. لا بد تعرفه. أعد واستعد. أعد لا ندري كم عدد بالضبط، كما ذكرت. مئة ألف انضم إليه مئة ألف أما كيف استعد استعداد للحروب هذا السؤال لا يقبل لا يقبل الطرح أصلا لا يرد هذا السؤال لماذا لأن لا يمكن مقارنة جيش تابع لدولة لدولة الإسلام التي لم يمضي على عمرها هي الآن في العام الثامن عمرها ثم سنوات أداء هل نقارنها بجيش لدولة تنتمي إلى إمبراطورية الروم التي دامت قرونا وقرونا إمبراطورية تمتد عبر قارتين تعرف إمبراطورية الروم أوروبا وآسيا لها جناحان في قارتين اثنتين إذن لا داعي لطرح هذا السؤال ثم إنك لو التفت وأنت كنت في ذلك الجيش لو التفت عن يمينك أو عن شمالك أو نظرت أمامك أو التفت خلفك إيه لما وجدت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كانت رؤيته تبث الطمأنينة في القلب وما رأيت أبا بكر الصديق، وما رأيت عمر ولا عثمان ولا علي الحيضر ولا أولئكم الكبار من الصحابة الذين عرفوا ب. الإقدام والشجاع ان الذي نعيشه الآن في هذه اللحظات هو أشبه بالأساطير أسطورة أشبه بالأساطير والقرآن ولله الحمد استعد لمثل ما قد يبدو لنا أنه أسطورة القرآن يتحدث عن كل شيء حتى على أمر استبعد قال الله سبحانه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شحر عشرون مئتين هذا امر إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا يعني مئتين إن كنتم عشرين كل واحد عشر وإياكم منكم يغلبوا مئة مع ألف ماشي ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ليس لهم شق ليس لهم بالله أنتم تعرفون أشياء عن الله لا يعرفها هؤلاء الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين إيش حال واحد بني خفف وأيكم منكم ألف يغلب ألفينهم بإذن الله والله مع الصابرين أعطاهم صبر عظيم في الأول عدد قليل الآن قلص العدد لكن ايضا قلص الصبر روى بن إسحاق والطبري بسند صحيح في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى وهو يفسر لنا هذه الآية سيأتي مثله في البخاري قال كانوا إذا كانوا على الشطر شو الشطر؟ النسو كانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغي لهم أن يفروا لم ينبغي لهم ان يفر واذا لقيت كنت مئه ومائتين لا يجوز لك ان تفر واذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم لم يجب صحيح؟ افضل تبقى الى قدرته بدر كيف كان الكفر الف سبعمئه وشهر والصحابه الزمير اربعه وعشر حال اكثر من الضعيف ومع ذلك بقي المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذن صبى قال لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم ان يتحوزوا بالعكس نقول جاز لهم ان فروا يعني يذهب لكن الفرار سنرى بعد حين سنرى ان الفرار قد يؤدي الى مصيبه اكبر التحوز او التحيز هو ان تذهب الى اكبر او اقرب شيء اكبر اقرب معسكر عندك مثلا حلث المعركه هنا ما قدرتش يعني شفت بالعادد كبير روح وين أقرب معسكر عندك ليأتي لي بالمدد حتى لو لاحقك الكفر الحقوق لخش كفر بقي اسم لو لحقك الكفر وين يسيبه روحتهم المدد يرجع اذا هذا التحيز سعى فيراء وين سعى روح بلادك عبارك يجيبه مشكله عبارك بلادك ترك هارفرده واحده وفي عشحته فراح ما شربحته واشربحته وراك جيش هذا صعب ده تحيز غير الفرق التحيز أن تذهب إلى أقرب معسكر يساندك ويمدك بالمدل قلعة أو حصن ذلك. قال بتحوزوا شوف ثقه ابن عباس ما قالش فرق تحيزوا مش مجرش مشكل لأهل البلد في صاحب البخاري قال ابن عباس قال لما نزلت إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشر صح تقيل فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين قال فلما خفف الله عنهم من العد العدد نقص من الصبر بقدر ما خفف من عنهم نقص من الصبر تثبيت لن يكون مثل العدد سبحان الله يدلك الله سبحانه الله قدر ما تتوكل عليه قدر ما ينجل عليك الصبر الان هم معذورون او مو معذورين معذورون الان هم معذورون بان يتحيزوا وينسحبوا نظرا لان عدد الروم لا يفوق فقط الضعفين بل اضعافا مضاعفه لو كانوا ثلاثين ألف رام عشره اضعاف فما بالك بهم 200000 شيء لا يفوق اشبه بالاصاطيف هم الان صحابه انتلفت سبعين مره سبعون ضعفا ماشي لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما ضعف وما فعل ذلك وما تحيا تذكروا نصر الله لهم يوم بدر تذكروا نصر الله لهم يوم الأحزاب ومع نشوة هذه الذكرى بكة الذكر وما يفسدها إلا مثل هذا الرنين مع نشوة هذه الذكرى الطيبة سبحان الله ولكن يقول ان الله قد يكون الله يكون قد يكون قد يكون قد كيف نصرهم الله على يكون قد عشرة آلاف يكون قد يكون قد يكون من يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون أمام كل مسلم في تلك اللحظات طيف طيف من اطياف الجنة يعني صاروا الآن يتذكرون ما أعبد الله لهم إن قتلوا في هذه المعركة إذا لم يبق بينهم وبين الجنة إلا أمتع يقتلون وينصرفون من الجنة والله عز وجل يحب ذلك طبعا لما تسال لماذا ما صار أو لماذا لماذا صلت الله الكفار على المؤمنين أحيانا؟ أنك أول يبتلاء ثاني يذهب عنك الغرور ثالثا يتخذ منكم شهداء لا لا يحب أن يتخذ شهداء فهو الله يعطيك العين باش تقول عالم يحب العلماء ويعطيك الشهادة باش تقول لي شاهد لأنه يحب الشهداء إذن فأيقنوا أنه لن يبقى بينه وبين الجنة إلا هذه الأمثار أيقنوا أن حور العين الآن يفوق يتفزين للقائن وما بقي إلا دفع المهر والمهر هو ما ذكره الله عز وجل في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم الجميع الآن لم يبق إلا وهو ينظر إلى زيد بن حارثة لماذا وهو يحمل الرايه زيد بن حارث الآن يحمل الراية لا ينتظرون منه إلا الإعلان عن بداية القتال تأكد رضي الله قبل ما يعلن تأكد من أن جميع المقاتلين في مواقعهم فقد جعل على الميمنه قطبه هذا الصحابي قطبه ابن قتاده العذري جعله على الميمنه يمين وجعل على الميصر عباده ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنهم جميعا. كل شيء في وقته. وما كان يظن الروم، ما كان يظن الروم وجيش الروم أن هذا الجيش الذي لا يتعدى ثلاث آلاف على أكثر تقدير سيبادر إلى الهجوم. كانوا جازمين أنهم سيعودون من حيث جاءوا وأن نصيبهم هو ديارهم. فإذا بهم يفاجؤون بصوت زيد بن حارثة يعلن عن بداية الهجوم فوجئوا وما صدقوا أعينهم بل أنا اقول لك حتى الأرض تلك الأرض أرض مؤتة أرض مؤتة ما شارقها بل وما شارقها وما غاربها لم تشهد مثل ما شهدت الآن أنا كيف ثلاث ألاف ضد مئتي ألف هذا لا يكاد يصدق ما حدث من قبل وأيقنت الأرض التي تقلهم وأيقنت السماء التي تظلهم أنه إذا هبت رياح الإيمان أتت بالعجائب وترى زيد بن حارثة طبعا الآن دخلوا ساحة القتال وترى زيدا يقاتل قتال الجيش بكامله كان يقاتل قتال الجيش بكاملة كيف يضرب؟ مشبه بيساعدنا بوقاص الذي قيل عنه يوم بدر يقاتل قتال الراجل والماشي يقاتل قتال من هو على الفارس ومن هو يسير ويرقط كم لديه من يد لا أحد يدري وهو يحمل الرايه يحمل الرأي ويضرب رضي الله عنه وقد أثار الجميع قد اثار اعجاب الجميع وتمنى الكفار لو انه كان من بين صفوفهم وخاصه خاصه ذلك الصحابي جعفر الذي أيقنا صدق ما قولت رسول الله عليه الصلاة والسلام أدرك قوله ماذا قال له انظر انظر فإنك لا تدري أي ذلك خير كي قالها فيها كيف رأى بعينه كيف يفعل زيد بولائكم الكفرة كيف يقطع رؤوسهم ويقطع أطرافهم ويضع أو يدوس جثثهم راه يقاتل بحماس من يريد اقتحام باب الجنة بكل قم صورت يفتح هكذا يريد أن يدخل ولاك ترى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حاصرته الرماح زد حاصرته السيوف حتى خر على أرض مؤتة شهيدا وأدرك وهو يقع لا شك أن ذلك الحزن الذي كان بعينيه بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم يوم خرج من المدينة ما كان ذلك الحزن إلا لأنها آخر ساعاته في هذه الدنيا ودع رسول الله عليه الصلاة والسلام ودع حبه وابنه وفلدة كبده أسامة ابن زيد وموعدهم الجنة إن شاء الله وكان لابد أن بعض الناس تقول عنهم لابد خلاص لا بد أن يقتل خلاص لا يستطيع أن يفعل أكثر فعل كل شيء وتائب رضي الله عنه شوف زيد بن حارثة اسمه في كل موطن مع رسول الله عليه الصلاه والسلام من أول يوم دعوته وهو معه يعني تعبا لا يستطيع أن يبذل أكثر فلا بد ان يرتاح كان الناس هكذا لا بد ان يرتاحوا ف... فليقتل وليدخل الجنه وليرتاح خاليا لانه خلاص بذل كل ما عنده كل قوته ومع ذلك السقوط وتلك الدهشة التي اعتلت جعفر بن أبي طالب حمل الراية عنه وكانت الرايه في يمين جعفر بن أبي طالب وسنرى إن شاء الله تعالى ما فعل جعفر رضي الله تعالى عنه بعد الأذى قلنا حمل الراية الآن جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام حملها ودخل المعركة ولو جئت إلى أي رومي في تلك اللحظات وأخبرته أن الذي يقاتل الآن أمامك ما حمل السيف منذ ما يزيد على 12 عاما ما صدقك فإنه قد كان يسابق زيد بن حارثة إلى باب الجنة كان يخبئ هذا الصحابي الكثير والكثير للإسلام كان يتفجر على أرض مؤته فيأتي على كل شيء فيهدمه وكانه يعوض ما فاته يعوض غيابه عن بدر عن أحد عن الأحزاب وباقي المعارك، كأنه يبحث عن شهادة مثل شهادة عمه حمزة رضي الله تعالى عنه بل قل كأن فرسه تلك فرسه الشقراء الحمراء كأنها كانت تعيقه كان كانت تعيقه كانت تحرجه كانت تضيق عليه فإذا به تراه كانت تعيقه عن ذهاب الى الجنه هكذا ترى فماذا فعل نزل من هوى عقرها عقرها أي, اي ضرب قوائمها وقتلها قتل الفرس فهو لن يحتاجها لماذا لن يحتاجها بعد اليوم فاليوم ليس امامه سوى جحافل الكفر ليس امامه سوى نصارى العرب ليس امامه سوى الموت يحدثنا أحد الصحابة الذين اندهشوا لذلك وهو أحد الصحابة من بني مره بن عوف يروي لنا ذلك أبو داود وابن إسحاق واللفظ لابن إسحاق اندهش لما فعله جعفر بن أبي بن فقال والله لك أني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فاعقرها طبعا تفعل المقاتل يفعل المقاتلون ذلك في الحرب إذا ايقنوا أنهم هالكون فيعقر العقر وضرب القوائم يعقر الفرس حتى لا ينتفع بها العدو فيستعين بها على قتال المسلمين هذه عادة المحاربين لا تطرف له شيئا يستعين بها على مقاتلة اخوانك قال فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم قد دنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذا لقيتها ضربها أما كيف قتل فأقول لك قد قتل على طريقته الخاصة كما قتل كما قتل عبد الله بن جح على طريقته الخاصة في يوم أحد هذا أيضا قتل على طريقته الخاصة طريقة خارقة بعدما عقر ناقته استقبل الروم حاملا راية الراية يحمل الراية ما تركها حمل رايته وراية رسول الله عليه وسلم والسلام بيده اليمنى وهو يتلقى الطعانات في ظهره في بطنه في رجليه وهو لم يترك الراية حتى قطعوا يده اليمنى فأمسك الراية بيده اليسرى وظل يستقبل تلك الطعانات بالرماح والسيوف وغير ذلك حتى قطعوا يده اليمنى ذكر أهل السير أنه أمسك تلك الرايه بعضديه وظل واقفا حتى ضرب جسده وفيه أكثر من تسعين طعن أكثر من تسعين ضربة رضي الله تعالى يقول ابن عمر والحديث البخاري يقول كنت فيهم في تلك الغزوة أي شاهد امرا عظيما كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فلما وجدناه في القتل وجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورميا. شوف رموه من بعيد طعنوه من قريب وهو ظل واقفا وواصل يرحب بتلك الطعنة حتى خر شهيدا بجسده خر شهيدا على ارض مؤتت بجسده لكنه في الحقيقة حلق بعيدا بعيدا بعيدا الى دار السلام ودار الاحلام اعاده الله سبحانه بجناحين من الجنه ولقب بعد ذلك بجعفر الطيار أو بذي الجناحين لما اعاده الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين المهم ما سقطت الرايه ابدا لا زالت مرفعه لماذا حملها عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى حامل الرايه وهو الأمير الثالث عبد الله بن رواحه شاهد تلك المناظر المروعة وتلك الجموع التي لا يمكن لا يمكن مواجهتها ولا مجابهتها إلا بالموت يعني مثل هذا غير متمع المهم تقتل من استطعت أن تقتله أحس عبد الله بن رواحه عندما رأى ذلك الهول أحس ببعض التردد أحس ببعض التردد ولكن شعره ذكره شوف مزيه ذلك الشعر الذي يجذب القلوب كان هذا التردد عبد الله بن رواحه يعني ماشي انسان يعني عادي عبد الله بن رواحه اذا صنفته تصنفه من العشره الاولين الشجعان هذا تردد ماذا يدلك اذا واحد قال لك الى اي مدى بلغت غزوه مؤت او شريه مؤت ومعركه مؤت الى اي مدى بلغت قول تردد عبد الله بن رواحه هذا يدل بلسان الحال على صعوبتها فصارت أرض مؤتة حينئذ ملوثة بالدماء معركة شرسة الأطباط معركة متطايرة الأطراف والدماء وكان شعره بدأ الآن ينفث فيهم شعره مثل أكثر من السهم بدأ يؤجج أرض المعركة بالحماس والإيمان أرأيتم ذلك الصحابي الذي حدثنا عن مقتل جعفر أحد بني مر بن عوف؟ يحدثنا عن عبد الله بن رواحة فيقول هذه رواية بن إسحاق والطبري في تاريخه قال لما قتل جعفر بن أبي طالب أخذ عبد الله بن رواحة الرايه ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل أينزل أو لا ينزل فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد ثم قال أقسمت يا نفس لتنزيلنه يحلف النفس تنزيلين الآن أقسمت يا نفس لتنزيلنه لتنزيلنه أو لتكرهنه إن أجلب الناس أو شد الرنه ما لي لأراك تكرهين الجنة قد طال ما قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنه شو كلامه يقسم على نفسه لتنزيلنه تنزلنا أو لا تكرهنا سأكرهك على النزول إن أجلب الناس أي إن صاحوا واجتمعوا الرن الرنة أي أكثر من الصياح الذي يشبه البكاء تحميسا ما لأراك تكرهين الجنة قد قال ما قد كنت مطمئن كثيرا ما كنت مطمئن هل أنت إلا نطفة في شنة نطفة لا في شنة أي في سقاء بال سيقاء بالي مثل نصنعش قل كل لها قل لها غالبا تكون من فخار. هذه الشنة من بالي انت هكذا نطفة في شنة شو الإنسان لما ينظر لحياتي بأنها نطفة رايحة عادت هنا في سبيل عادي نطفه في شنه أعطيها لله سبحانه وتعالى وقال أيضا طبعا الصحابة لما سمع هذا الشيء مش ما نحن الآن سمعه. تسمع هذا الشيء في المعركة مش ما تسمعه الآن في السل يذكرك بلي أنت نطفة في شنه خلاص ما لكل شيء يرح في سبيل لهينا رخيص وزادهم الآن قوة زادت قوة المسلمين وزاد لهم ايضا فقال يا نفسي الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي يا نفسي الا تقتلي تموتي يعني كما تموت الان تحت موت عادي من لم يموت بالسيف مات بغيره تعبذ الاسباب والموت محله وتموت هنا أفضل صوره تمشي قال قصده السيارة بالسياره او لطمش يقع عليك مثلا شيء على راسك وتموت تماما يا نفسي الا تقتلي تموت. هذا حمام الموت أي حرارة الموت وجمارات الموت قد صليت خلت فيها وما تمنيتي فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديتي شون هما زيد وجعفر ان إن تفعلي فعلهما هديتي الزوجة بهم يتسابقوا الجنة شفنا يعني زيد محارثة صلح مات اللول قتل اللول جعفر خاف يستبقوا ماذا قال جناح يريد أن يسبقوا بجناحين كاش إذا الناس يتسابقنا وانا قعد هنا فقال ثم نزل فلما نزل اتاه ابن عم الله نزل يقاتل يحمل الرايه جاءه ابن عم الله هو الان يشم رائحه الجنه جاء ابن عم يذكره بالدنيا فاتاه بعرق من لحم العرق عظم في شويه لحم أتاه بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فانك قد لقيت في ايامك هذه ما لقيت ليتن الايام راه طالت نحن نسردها الآن في دقائق معدودة في أيام أيام باش قتل زيد أيام باش قتل جعفر أيام باش قتل الثالث قال فإنك قد لقيت في أيامك ما قد لقيت فأخذه من يده ثم انتهس نهسا ثم سمع الحطمة الحطمة هي الزحام الذي يحطم بعضه بعضا نهس رأي الآن تتحطم في ناحية الناس فقال وأنت في الدنيا الزوجة يقران فوق يتسابق الباب الجنة وأنا في الدنيا وأنت في الدنيا ثم القاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنك. لاحق بصاحبيه رضي الله تعالى عنهم. اختفى أمراء الإسلام الثلاثة اختفى أمراء الإسلام الثلاثة لكن مراية الإسلام لم تختفي ظلت ترفرف فقد اختطفتها يد يدو أحد الصحابة الذين يعشقون الشهادة ولا يحبون الإمارة أخذ أحد الصحابة الذين يحبون الشهادة حقا يحبون جهادة حقا لا يحب الإمارة إنه من؟ إنه ثابت ابن الأقرم أخي بني عجلان وهذا إن شاء الله تعالى سنسرد بقيته غدا في بهذا الليلة وسبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله أنت أسترد.